عجیب اللي حصل بطفاجيبه اشد من كل جرح واضم مصيبه عجيب اللي حصل بطفاجيبه من كل جرح واضم مصيبه على الغطية يهد الحال على الغاضرية يعين الله الغريبة منوش شايد شميس تحته شميس فيوض دماغه تشم اسد بسيا اسد شايل ضواها هذا ابني نبي ونفسي نبي وكل مرحتوا صبري ويا صبري العافت وراهي صدق ابن الوحي وبيت الرسالة على رماح الغدر راسي تعالى صدق ابن الوحي وبيت الرسالة على رماح الغدر راسي تعالى قطعوا يا نحار جيشالوا مية يهد الحي قار الغاضرية يا عين الله الغريبة عجيب اللي عجيبة اللي حصل بالطف اشد من كل جرح واظم مصيبه عجيب اللي حصل بالطفاجيبه اشد من كل جرح واظم مصيبه شمس نجوم طحن الوطيه يهت الحان قام الغابري يا عين الله الغريب هاي المشرعوي المشرع تشرح وضيع هن چن ماي النهار كيلين ها صايا يهردم يا يعهل السبعي القان طراوي القان طرافو قداد سبيعها ايوي الهاشين قمار عانين قمار تيضوي بطبعها نور من ما حجب نور القمر من مستحاته ما يرضى يرد خال الخواته حجب نور القمر من مستحاته ما يرضى يرد خال الخواته صاح هنا يبن الحام الحامية يهد الحال طار الغاضرية يعين الله الغريبة عجيبة اللي حصل بالطف عجيبة أشهد منك الجرح وعظم مصيبة عجيبة اللي حصل بالطف عجيبة أشد منك الجرح وعظم مصيبة شمس ونجوم كبار هو الحزين الباسيل حزين خيا علي ودا متى كي الخيوة متى رعدات يجيها شبيه المصطفى وي المصطفى واني الشبيهة شي يجيب الولاد قل يجيبه قلب ما ولا يبرج لهيبه ما ولا يبرج لهيبه عزيز فار الغاضريه عجيبة اللي حصل بالطفاجيبه اشد من كل جرح و ضيمه عجيب اللي حصل بالطفاجيبه اشد من كل جرح وعظم شمس ونجوم طاحن على الوطية يهد الحال طار الغاضرية يعين الله الغريبة شبلك يا الحسن وين الحسن خليك عيدي شوف عريس وشمع مطفل شمع والعسكري طوب حيزا وروق بتا يبدأ يمروق بتا محني يلي يتفوق قيط حرق ويل من حرق عيط شعق ان لي اسيو والصين يا تعرس وبلا يحنا بالطاف يا شباب اللي <سؤال> ما تهنا والصين <سؤال> يا تعرس وبلا يا شباب اللي ما قوم ما تصير يا الزهر الزكي يا <تص> <تص> والهندسة الصوتية, والهندسة الصوتية محمد جاسم الكربلائي أداة الرادود الحسيني سمير جبار الكربلائي الكلمات للشاعر الحسيني المبدع السيد عقيد المنصوري النشر والتوزيع مؤسست كريمة الحسين الفاطمية